ناسب أن يبين بعض الأمور المسنونة بعد الدفن ومنها التعزية وهي تفعلة من العزاء عز يعز تعزية وعزاء إذا صبر المصاب في مصابه فالتعزية هي التصبير والحمل على الرضا بقضاء الله وقدره وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عز عليه الصلاة والسلام وأمر بالصبر واحتساب الأجر كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر على امرأة وهي تبكي عند القبر فقال يا أمة الله قال اصبري فقالت إليك عني فلست أنت المصاب ولم تكن تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعز عليه الصلاة والسلام المرأة بأمرها بالصبر واحتساب الآجر والتعزية تقوم على أمرين أحدهما تصبير المصاب سواء كان الميت قريبا له أو لم يكن قريبا له وهو الذي يعبر عنه العلماء بالعزيز عليه أي الذي آلمه فراقه والأمر الثاني الدعاء للميت فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا للميت بين أهله وهذا الدعاء له أثر في نفوس المصابين لأن المسلم إذا رأى الناس يدعون لميته عزاه ذلك وسلاه وجبر بخاطره وكان له أطيب الأثر في نفسه واستشعر خوة الإسلام وفضل هذا الدين وأحب المسلمون بعضهم بعضاً لأنه ليس هناك أعظم من الشدائد لأنها هي التي يعرف فيها الناس فأما دعاؤه عليه الصلاة والسلام للميت بين أهله سلوة لهم وتصبيرا لهم فحديث أبي سلمة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وقد قضى أبو سلمة بينا دعا عليه الصلاة والسلام الدعاء المشهور اللهم أغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين الحديث وقد تقدم معنا. فهذا من الدعاء للميت وأما تسليته وتذكيره بالصبر واحتساب الأجر فقوله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لما أرسلت له بنته أن ابنًا لها قد احتضر فقال عليه الصلاة والسلام للرسول أن يبلغها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى ثم قال له مرهى فلتصبر ولتحتسب فقوله عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ وله ما أعطى سلوى للمصاب وهذه الكلمة إن لله ما أخذ وله ما أعطى إذا استشعرها المؤمن الكامل في إيمانه فإنها عند المصيبة يكون لها أثر بليغ وأنك تعلم علم اليقين أن هذه الأنفس أن الله تعالى يقبضها متى شاء وأن قبضها بأجل مسمم عند الله عز وجل لا يستأخر الإنسان عن أجله ولا يتقدم إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا استشعر المسلم أن هذه المصائب قدرها العزيز العليم وأن الله سبحانه وتعالى علم بها قبل أن تكون وكتبها على العبد كما في الحديث الصحيح إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب فأكتب قال اكتب فكتب ما هو كائن فجرى القلم بما هو كائن وما يكون إلى قيام الساعة فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على مذهب آل السنة والجماعة في القضاء والقدر ولذلك أعظم كلمة في المصيبة بعد التوحيد قول العبد إنا لله وإنا إليه راجعون فإذا علم العبد أن هذا الأمر كله مقدر وأننا ملك لله عز وجل اتسعى عليه الضيق وذهب عنه هم المصيبة وغمها واستعان بربه جل وعلا عليها ولذلك قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله أي ملك لله فإذا أخذ ابني أو أخذ بنتي فالابن والبنت والوالد والولد وكل مخلوقات الله لله جل جلاله ياخذ ويعطي سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك احدا فاذا استشعر هذه العقيده كان مؤمنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الايمان ثبات في المصائب ثبات في الكوارث والمتاعب والمشاق فالمؤمن لا يتعب فيها ولا ينصب ولا يهتم ولا يغتم بل يتلقاها بالصدر الرحب والنفس المطمئنة لأنه ذاكر لربه والله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب اليقين حينما يموت للإنسان والده فتتألم نفسه وتتحرق أو تموت أمه والدته أو أخوه أو أخته أو قريبه أو حبيبه أو ابنه أو بنته يتذكر من الذي أعطاه الوالد ومن الذي أعطاه الوالدة ومن الذي مد في عمر الوالد حتى راه ومن الذي مد في عمر الوالد فمتعه بالصحه والعافيه حتى سعى عليه كل ما يتذكر الحسنات التي تكون من والده ايقن أنها من الله قبل أن تكون من والده فعندها يقول إذا كان الذي خلق ابي هو الله والذي خلق امي هو الله والذي رزقني الولد هو الله والذي اعطاني هذا هو الله وأنا أعامل أكرم الأكرمين وأعامل من هو أرحم بي من نفسي التي بين جنبي عندها ماذا يكون لن يجد في نفسي أي ضيق ثم إذا استشعر أنه لا أكرم من الله فإن الله يحسن الخلف وليس هناك خلف أعظم ولا أجل من خلف الله جل جلال ولذلك قال الله عز وجل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فتجد دلائل الفضل والخير والبشائر في الدنيا قبل الآخرة أنك تجد أهل الإيمان في المصائب مطمئن قلوبهم من شرح صدورهم لأنهم واثقون بالله جل جلاله وثقتهم بما عند الله أعظم من ثقتهم بما في أيديهم فإذا رأى الشيطان أن الإنسان موقن بأن هذا الأب والأم وهذا القريب وهذا الحبيب أن الله هو الذي أعطاه وأن الله هو الذي أخذه وأن الله سيخلف عليه جاءه من باب آخر فحرك في قلبه الذكريات والمواقف الطيبة وقال هذه هي الأمة الحنون التي طالما فعلت وطالما فعلت وهذا هو الأب الكريم الذي رباك رجلاً وأحسن إليك وفعل وفعل فعندها يسأل نفسه من الذي جعل أمي حنوناً ومن الذي سخرها لي ومن ومن فوجد أن هذا كله من الله جل جلال فيقول قد كان بالإمكان أن أمي تموت ولا أرها قد كان بالإمكان أن تعيش أمي فيحصل بيني وبينها الشقاق والخلاف والمصاعب والمتاعب ولكنه حينما يتذكر أن الله عطف قلبها عليك وأن الله أودع في قلبها الرحمة بك عندها يقول ما دام أن الله رحمني بها وهي حية فسيرحمني بعد موتها لأن الله سبحانه وتعالى لا أكرم منه ولا أرحم ولا أحلم ولذلك لن يستطيع الشيطان أن يجد فجوة على هذا القلب المؤمن لأنك إذا تذكرت الله بأسمائه وصفاته العلا سبحانه وتعالى وكمل توحيدك أن هذه الأسماء والصفات التي تقرأها في كتاب الله بل ترى بأم عينك في كل طرفة عين شواهد رحمته ولطفه وبره وكرمه فإن هذا يبدد عنك كل حزن وهم المسألة الأخيرة أنه إذا جاءه الشيطان إذا وجد الشيطان أن هذه الأمور كلها قد قفلت والمنافذ هذه قد قفلت في وجهه في قلب المؤمن جاءه من باب آخر فقال هذه الأم قد ذهبت وما تمتعت بالحياة وهذا الأب قد ذهب وكان يريد أن يكمل عمارته ويكمل مزرعته أو يفعل أو يفعل فعندها يسأل نفسه ويقول هل الذي ذهب إليه أبي خير أم جلسه في هذه الدنيا خير وعندها يتذكر جملة وكلمة وكلمة بها كلام قد يؤم جملة في كتاب الله ما تذكرها مؤمن إلا رجل خير لأمواته بل رجاه لنفسه قبل أن يرجوه لغيره إن الله تعالى يقول واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين من يقول ستلقاني وأبشر والذي يقول لا يخلف الوعد لا يخلف المعاد سبحانه ما أخلف ربك وعدا والذي يقول لا أصدق منه قيلة ولا أصدق منه حديثة ولا أرحم ولا أحلم يقول لك أبشر إذا لقيتني فمن أي شيء تخافه على أبيك ومن أي شيء تخافه على أمك فإن قلت أخاف الذنوب قل اللهم غفر لي ولوالديه وإن قلت أخافا تعذب قل اللهم أني أسألك الرحمة لوالدي وأعوذ بك أن يعذب والدي بشيء عندها تلتفت لما ينبغي أن يلتفت إليه المؤمن فتجتهد في الدعاء لوالديك والاستغفار والترحم وعندها تسير على الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم أهل الثبات أهل اليقين أهل الرضا بقضاء الله وقدر وعندها يتفرغ هم الإنسان لما هو خير فما عند الله عظيم ولو أن المؤمن في سكرات الموت إذا كشف له ما عند الله من الرحمات والمكرمات وخير بين الدنيا بين أن يرجع لأهله وولده وبين ما عند الله لاختار ما عند الله على أهله وولده ولذلك لما حضرت الوفاة رسول الأمة صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وكان قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يخير قبل موته قال عليه الصلاة والسلام اللهم الرفيق الأعلى ثم قضى صلوات الله وسلم أي خير بين أن يبقى مع أمته وبين أن يقبض فيلقى ربه فقال اللهم الرفيق الأعلى فتذكرت عائشة رضي الله عنها وقالت كما في الصحيح إذن لا يختارنا ولم يختر أهله ولم يختر صلوات الله سلام صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم ولكنه اختار ربه فالمؤمن عند قبض روحه حينما تتنزل عليه البشائر يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم هذه البشائر تختلف بحسب درجات, المؤمن بحسب درجات المؤمنين فمن كمل إيمانه كملت بشارته تتنزل عليه الملائكة من السماء تبشر بما عند الله من الرحمة فيحب لقاء الله فإذا تذكرت مثل هذه الأمور وأن الذي فيه الوالد والوالدة خير مما نحن فيه وأنه قبض إلى رحمة وأنه صار إلى أرحم الراحمين عند تفرح بفراقه لهذه الدنيا أبكيه ثم أقول معتذرا له وفقت حيث تركت الأم جاورت أعدائي وجاور ربه شتال بين جواره وجواري يا يوحنا بي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ومنذرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشرا المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا فضلا كبيرا كبيرا من الله ليست بالهينه هذا الإيمان هذا التوحيد لن تجد من ورائه الا خيره ولكن الشيطان الذي في القلوب يبث فيها الظن بالله يبث فيها الجزع والخوف والقلق والحزن إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا أما المؤمن فإنه يتلقى ذلك بالصدر الرحب الراضي بقضاء الله وقدره فنس الله عز وجل كمالاً يقين فمن كمل إيمانه وصبر عند المصيبة فجزاؤه أعظم فأخوك المسلم يحتاج منك إلى ما يثبته عند المصيبة بتوفيق الله عز وجل لك فإذا عز المسلم أخاه المسلم قضى حقا من حقوقه لأنه أخوك تفرح بفرحه وتحزن لحزنه وتتألم لألمه وتسأل الله أن يلطف به وأن يرحم موتاه فهذا مما قصد من التعزيه أن الإنسان يخفف عن أخيه المسلم لأنه لو حقا عليه وثانيا إذا وجدت في أخيك حاجة أن تعظه وتذكر بالله عز وجل فعظه وذكره بالله الكلمات التي فيها بشارة بحال المؤمن أو ذكر الآيات والأحاديث التي تقوي رجاء العبد فيما عند الله من النثوبة والرحمة فإن العبد إذا قالها في مثل هذه المواطن لها أثر عظيم ولذلك في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه كان من الذين عاهدوا الله وقد فاتته بدر أنه إذا كان يوم أحدا يري الله منه خيرا فقال لابنه ما أراني إلا مقتولا غدا كما في الحديث الصحيح فصدق مع الله وصدق الله معه وقتل يوم أحد فجعلت أخته فاطمة بنت حرام التي عمت جابر تكشف الوجع عن وجه وتبكي وجعل جابر يبكي قالها فجعلت أكشب وجو وأبكي والناس ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني ثم جاءت عمتي فاطمة فكشفت وجوه وبكت فقال صلى الله عليه وسلم ابكيه تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله حتى رفعتمه هذه كم لها من الأثر قالها عليه الصلاة والسلام حتى يسلي هذه الأرواح ويسلي المؤمن إذا علم أن ميته إلى رحمة الله تسلى فلا بأس أن تقول بعض الكلمات التي لها أثر التي لها وقع في النفس ولكن الأصل في التعزية أنك تدعو إلى الرضا بقضاء الله عز وجل والصبر على المصيبة واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فيها وليس هناك من أعظم عطايا الله للعبد الصبر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أعطي عبد عطاء أعظم من الصبر ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر الصبر على طاعة الله الصبر عن معصية الله والصبر على قضاء الله وقدره ولذلك ذكر الله الصبر في المواطن أكثر من سبعين موطنا وكان علي رضي الله عنه يقول أنا إن منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد ثم يرفع صوته ويصيح ألا لا إيمان لمن لا صبر له ألا لا إيمان لمن لا صبر له وكان عمر بن الخطاب يقول وجدنا ألذ عيشنا بالصبر فتصبر أخاك وتقول أن الآيات والأحاديث إذا لزم المقام أما إذا جاء الإنسان في التعزية من أجل أن يلقي كلمة أو موعظة فهذا لا أصل له لا أصل له التعزية ليست محلا لمحاضرة أو ندوة أو جمع الناس عند بيت فلان لأن فلان سيزورهم ويلقي كلمة أبدا التعزية أن تصبر أخاك إن وجدت حاجة أن تقول كلاما يثبت جنانه ويسدد لسانه ويكون له الآثار مثل قولي عليه الصلاة والسلام المرأة اصبري فالأمر بالاحتساب أما هذه المواطن الناس تحتاج فيها فقط للأمر بالصبر إذا صبر فإنه على خير قال صلى الله عليه وسلم عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له إن أصابته ضراء سواء كانت كبيرة أو صغيرة كان هذا الضرب شيئا كبيرا أو شيئا صغيرا فصبر كان خيرا له خيرا نكرا ولا يعلم العبد مقدار هذا الخير ما يعلم إلا الله جل جلاله فقد تصاب بالمصيبة يصاب العبد في مصيبة في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده فيفتح الله له بها أبواب رحمة في الدنيا والآخرة قد تأتي على العبد مصيبة في شيء يحبه وليس بشرط أن يكون الموت بل حتى تأتي المصيبة في شيء تحبه من مالك سيارتك دابتك بيتك مالك فتأتي المصيبة فيه وتضيق عليك الدنيا وتعظم الديون عليك ويجعل الله هذه المصيبة يجعل الله لك بها خيرا في الدنيا والآخرة لم يخطر لك على بال لكن إذا صبرت وإذا رضيت فهناك الصبر أن تصبر ولا تجزع ولا تتسخط ولا تخرج عن السنن والأمر الثاني أن تحسن الظن بربك لأن الله سيخلف ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين أن الله قال إن مع العسر يسر بصيغة التوكيد ثم التعبير بالمعية ما يأتي عسر إلا ومعه يسر ألا إن الدهر يسر بعد عسر ومن بعد الدجا صبح ونور فلولا الداء لم يحمد شفاء ولولا الهم ما حبد السرور فهذه حكم لله عز وجل العظيمة أنه يبتلي ليظهر لي نفاق المنافق وإيمان المؤمن وثبات الثابت نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بتثبيته إذن التعزي قائمة على التصبير أن تأمر أخاك المسلم أن يصبر يا عبد الله قرأت كتاب الله فاصبر واحتسب قرأت كتاب الله أن الله قدر المقادير وأن هذا بقضاء الله وقدره وقرأت كتاب الله أن عليك الصبر فاصبر واحتسب ولا تجزع فهذا كله يعين العبد على الثبات في المصيبة خاصة إذا كان من أخي الناصح مشفق نعم. وتسن تعزية المصاب بالميت تسن تعزية المصاب بالميت المصاب بالميت ما قال بقريبه لأنه قد يكون الإنسان محبا لأخيه وبينه وبينه من المحبة فتكون مصيبته به أعظم من مصيبته بقريبه من لحمه ودمه وهذا يعرف في المحبين الصادقين في المحبة الصادقين في المودة إثنان لو بكت الدمى عليهم عيناك حتى يؤذن بذهابي لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب إذا كان صاحبك تحبه في الله وبينك وبينه المودة والحب في الله فوقعوا عظيم ولذلك دمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى على فراق سعد بن معاذ رضي الله عنها الذي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وارضاه فلا يشترط أن يكون قريبا بل قد يكون غريبا ولذلك يقولون في من يعز عليه في عزيز عليه تعزه وتحبه محبة الله عز وجل خاصة محبة في الله عز وجل وتجد الصادقين إذا فقدوا أحبابهم كان وقع الفقد عليهم أعظم من وتجد فيه من الحزن على فراقهم أكثر من أقربائهم وأذكر الوالد رحمة الله عليه أنه صحب رجلا أكثر من ثلاثين عاما وكان من خيار أهل المدينة رحمه الله برحمته الواسعة وكان يكبر الوالد يعني قرابة في الثمانين والوالد تقريبا في الستينات كان من علية أهل المدينة وأهل الفضل حتى أنه يأتيه زوار المدينة إلى محله مكانه وشرفه وعلوم مكانته وهو من ذرية الصديق رضي الله عنه من له نسب فكان صديقا للوالد صداقة يشهد بهالناس من المحبة والمعزة ومع هذا أذكر له من إجلاله للعلم كان يأخذ إذا خرج الوالد من مزرعته يخرج ويمسك بباب السيارة حتى يركب الوالد وكان يقرأ درس الوالد في مسجد قباء رحمهم الله جميعا فإذا انتهى الوالد من الدرس نزل وفتح باب السيارة وهو شيخ كبير في آخر عمري يقب على رجله وهذا الرجل سأقب بين يدي الله وأشهد مما رأيت منه محبته لأهل العلم وطلاب العلم رحمه الله برحمته الواسن فلما توفي الوالد كان سبحان الله جاءه الشعر في آخر عمري يقول خطب أضاع بهوله أفكاري موت الحبيب محمد المختار ولقد فجعت وحقا حين قالوا قد استأثرت فيه يد الأقدار ويقول نجلك والأسا ينتابه كيف السماحة في التراب نواري عشنا مع المختار أسعد لحظة مرت كومض أو, أو, أو كحلم ساري كان لو أعطي مئات الألوف وقال الشيخ لا يجوز رمى بها وراء ظهره ولو وقفت الدنيا كلها تقول لا ويقول الشيخ ويقول أهل العلم نعم يمشي ويقول نعم ولا يبالي بأحد حتى إنه ذات مرة أخذ جريدة من النخل وضرب بها أرحامه لأنهم سمعوا الغناء في مزرعته رجل لا تأخذ في الله لهم اتلائه فلما توفهم هذا موضع الشاد وقف على الباب وهذه كلمة قال أهلي في وجهي قال والله يا شيخ محمد لو ابني هذا وكان ابنه من أعز ما يكون كان يقول له عيني لو ابني هذا أهوى عندي من وفاة الشيخ المختار رحمه الله تعزي في من تحبه أكثر من قد تحب الرجل أكثر مما تحب قريبك من لحمك ودمك وهذا راجع إلى الأخوة الصادقة فلم يبين المصنف أنه يعزى في قريبه وقريب يعزى في قريبه ولكنه يعزى في من يعز عليه فراقه ويتألم لفراقه فيشرع أن تعزي الإنسان في صاحبه وصديقه الذي كان معه أو الذي يحبه فهذا كله يحتاج منك إلى أن تصبرها لأنها مصيبة كما أنها تقع على القريب تقع وكذلك على الغريب قال يسن لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة أن تعزي وهذه التعزية لا يشترط لها أن تكون في البيت تعزيه بعد الدفن تعزيه قبل الدفن وتعزيه في المسجد ولا يشترط أن يجس الإنسان في بيته من أجل أن يأتيه الناس هذا أمر كله أحدثه الناس بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلا التعزيه أن تمر على أخيك وتصبره وتدعو بالرحمة لميته وهذه هي التعزيه وأيضا ليس هناك من حاجة أن الإنسان يهول من أمر الموت كما ذكر بعض أئمة السلف فينتصب للناس في بيته فلا يخرج لمتجره ولا يخرج إلى عمله وقد يكون موظفا تتعلق بمصالح المسلمين فعظم أمر التعزية أكثر مما تستحق المسلم يرضى بقضاء الله وقدره ويمارس أموره فإن غلبه الحزن وضعف عن الذهاب نعم لكن أنه يجعل سنة وعادة أن الشخص إذا مات له ميت ما يذهب إلى عمله ويعط المصالح المسلمين فهذا مما أحدثه الناس وإلا المؤمن الموفق يقوم بالحقوق التي عليه إن كان عنده مصلحة المصالح المسلمين ذهب إليها وأداها واستعام بالله عز وجل وقبل التعزي من الناس ونقول هذا لا يظن بعضنا نضيق على الناس نقول لأنه أصبح الناس ينكرون على من لا يجس في العزاء وينكرون على من يذهب لعمله وعنده ميت قد مات وهذا يدل على أنهم أصبحوا يعتقدونه كالدين, كالدين والعبادة وهذا مما لم يرد به الشر لذلك شدد بعض العلماء في الجلوس العزاء وأنهم كانوا كما في حديث جرير كانوا يعدونه من النياحة النياحة على الميت لأنه في الأصل المسلم يقبل التعزية على أي حال البعض الآن إذا لم تأته في بيته فقد ضيعت حقه كانك آذيته وكأنك ضيعت حقه بل بعضهم يأتي قبل الدفن ويأتي في يشهد الدفن ويعزي في الدفن ثم يذهب إلى البيت وإذا كان صديقا لا بد يكون واقفا في العزاء كل هذه أمور أحدثها الناس النبي صلى الله عليه وسلم فقد بناته صلى الله عليه وفقد أبنائه صلوات الله عليه عليه ومن تصب للناس العزاء وما قعد في حجرة يدخلون عليه يعزونها العزاء إذا احتاج أخاك أن تذكره وتذكره وتصبره على مصيبته لكن الجلوس له وتعظيم امر الموت بهذا الأمر حتى أن الإمام أحمد لما سئل عن الذهاب إلى بيته الميت قبل تغسيده وتكفينه قال نهى عن ذلك لأنه من باب تعظيم الموت أن هذا تعظيم ذي يسعى المسلم أن يأتيوا هذه سماحة الدين بعض يقول أنتم تشددون عن الناس ما شددنا بالسنة أنتم الذين تشددون وتنزمون الناس بما لم ينزم به الله ورسوله وتنكرون بغير منكر هذه هي الأمور التي يلزم أهل العلم أن يبينوها لأنه لما يصبح الناس يعتقدونها دينا ويضيقون على الناس فأصبح العزاء خارجا عن السنة في كثير من الأحوال بل إن بعضهم كما يحكي البعض يقول أنه يريد كل الناس يأتون حتى أنه إذا كانت هناك وسيلة يمكن أن يتصل عليه بها يقطعها حتى يأتون بعضهم يقفل جواله حتى يكون الذين يحضرون العزاء عددا كبيرا هذا لا يسبن ولا يغني من جوع لن ينفعك إلا تقواك لله واتباعك للدين والشرع لا تشدد على عباد الله وكن على السماحة واليسر ولا شك أن طلبة العلم وأهل العلم إذا علموا الناس بالتطبيق والعمل حينما يموت القريب لأحد من طلبة العلم ولو كان عزيزا عليه يعلم الناس السنة ويكون بطريقة يتقبلونها فهذا الذي يعتقده الناس من لزوم الجلوس وأن يكون في فترة معينة الآن أصبح بعضهم يجلس بعد المغرب ويرون أنه لا تعزية قبل المغرب فلو ذهبت عزي قبل المغرب استغربوا وتعجبوا ما الذي جاء بك في هذا الوقت ثم لو جئت تعزيه في صلاة الظهر يقول لك العزاء بعد المغرب وبعضهم بعد الدفن يأتي أحد يعزيق العزاء بعد المغرب أصبحوا يعتقدون ان هذا ديناً وأن هذا عبادة وبعضهم يعبر بالعزاء بالقراءة فيأتون بمن يقرأ في العزاء المحدثات المعروفة هذا كله مما أحدثه الناس والدين يسر إذا رأيت على أخيك تألماً بمصاب ذكرته بالله وذكرته بما عند الله من الثواب قال هيلوا عليه التربة واغتنموا حسن الثواب من الجبار ذي المنني تصبر أخاك وتقول له الكلمة حتى لو هو ذهب إلى الصلاة عزي أديت حقه أما أن تلزم بالذهاب إلى البيت وأيضا إذا ذهبت إلى البيت لابد تجلس وإذا جلس لابد تبقى وقت هذا كله ما أنزل الله به من سلطان وليس له أصل في الشر التعزية التصبير والتصبير يكون بقدر بكلمة أو كلمتين يذكر, بها يذكر إن إنسان بها أخاه ويدعوه فيها إلى احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وإن ترحم على الميت فهذا شيء طيب وأما معد ذلك فإنه من التكلف أصبحوا يجسون بعد المغرب ثم توسعوا إلى بعد العشاء بل قال لي بعضهم الله جلسوا إلى العشاء إلى ما قبل الفجر بساعة وهم يجسون في بيت الميت وأغرب من هذا أنهم يجلسون ليخوضوا في أحاديث الدنيا فينصحهم بعض طلبة العلم ويقول لهم أنتم الآن في عزاء تقول لكم في عزاء فلماذا تتكلفوا في أمور الدنيا مع فلان يقولوا نريد أن ينسى المصيبة سبحان الله العظيم الشرع يصيب الناس ليتذكروا يصيب الناس ليستفيقوا من غفلتهم وينتبهوا من منامهم فإذا لم ينتبهوا في المصائب متى ينتبهون فلولا إذ جاءهم بأسنا تذكروا تضرعوا أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وهذه المصائب لإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين فإذا أصبحت الغفلة والعياذ بالله حتى في حال المصيبة فكل هذا مخالف لمقصود الشرع مقصود الشرع أن يتعظ الناس وأن ينزجروا وأن يتذكروا ولذلك صاحب المصيبة حينما يصبح الناس عبءا عليه شغلوا عما هو فيه وأشغلوا عما هو فيه فتجد بعضهم يجز في العزاء وينتصب للعزاء ليستقبل الناس حتى إنه ربما أجهد وربما ينهك وتخور قواه هذا داخل وهذا خارج وأكثرهم قد عزاه أكثر من مرة هذا كله من الذي يضيق على الناس الآن من الذي يضيق عليهم حينما يأتي الرجل ويقفل الطريق الذي يكون في حارته وحية ويضع الكراسي ويضع الأنوار ويقيم الدنيا ويقعدها يا أخي ميتك كسائر أموات المسلمين لا تعطي المصالح المسلمين ولا تقطع سبيلهم لو أن هناك مريض أو عنده هناك أحد يريد أن يذهب أو يخرج أو مار بالسبيل المستعجل تنال إثمه وتتحمل وزره فهذه كلها أمور توسع في الناس فالعلماء يمنعون من هذا لماذا يقولون سدًا للذريعة لأنك تجد الناس من هذا الأمر الذي تفتحه لهم يتذرعون إلى ما هو أوسع منه ولن ينتهوا فإن أذنت لهم أن يذبحوا الشات سيذبحون العشرة وإن العشرة تجر إلى مراءة وإن أذنت لهم أن يجلسوا يقولون فقط نجلس جلسوا وتحدثوا وإذنت لهم بالحديث اغتابوا ونموا إلى غير ذلك فهذا كله مخالف لسماحة الدين ويسر الدين فأنت إذا لقيت أخاك وعزيته وسيته أديت حقه إذا عزيته في المقبرة فلست بحاجة ان تأتيه للبيت وإذا أتيت في البيت فلست بحاجة أن تجس الساعات الطويلة تعزيه ثم تمضيه فهذا كله من سماحة الدين ويسره وعلى طلاب العلم وعلى الأمة والخطبة أن ينبهوا للناس هذه السنة وأن يذكروهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في التعزية